وله من في السماوات والأرض كل له قانتون فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض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 تخاصلهم كقيساتكم أن تشكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، بل استبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. فَمَن يَهْدِي مَن أَوْلَى اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَاصِدِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَة اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ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 كل حزب بما لديهم فرحون